سَارِفُ الْكَتِجْرِفِ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ يُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذلك البذف منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل يا أيها الناس ولا مولود هو جازن عو شيئا.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 الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا والله عِندَهُ أَجْرٌ عظيم فاتقوا الله ما استطعتوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا خيرا وَمِنِّي ومن Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie